الصابِرين والصابِرات والخاش عين والخاشعَات والمتفّقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا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 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونُوا لَهُ الْخِيَارَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا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 قال الله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجه لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَلَّقُوا مِنْهُنَّ وَفَرَّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أُذْفِنَ فِي ذِي بَرَكَةٍ جَمَاع دے شک مسلمانان او مسلمانان او مومنان او مومنان او پرمانمنن کی او پرمانمنون پرمان منن کی یعنی خضیم او ریختین او ریختین او سبرکون کی او سبرکون کی او خاکساران او خاکسار اور خیراتکون کی او خیراتکون کی یعنی زناناء Hoe او روجہ او روجہ او د خپل شرمگاہو نو سنبالګر او سنبالګری او الله ډېر یادو انکی او یادو انکی الله پاک دې ټول له ډېر بخشش او غټ اجر مقرر کړی دی او د هېر مومن یا مومنه ده فارا دا ګنجائش نشته چې هر کله خو دې او رسول له او کار حکم ورکړي و بیاه غویت د لاهوم په کیسه اختیار پاتې او څوک چې د خدیو د رسول خبره او نه نو هغه سرګن گمراه شو او کوم وقت چې تا هغه چاته و نه کولا چې اللهم نعمتونه ورکړي او تا ورلهم इनामونه ورکړي یخپل ابي بي زام سخوا وساتا او د خدای پاک نو ويريغا او تا خپل لډکي هاغه خبره پټه ساتله کو ماشه الله خارکولا او ته دخل کو نه ويري ديلي او پکار دادي چې تد يواز د خدای پاک نو ويريږي بیا چې د زې تر نه خپل لړ موړ شو نو ور سرستانی کا وکړه دफार ددي چې د بیا د مسلمانانو ہوتا د هغه چا د خود په ودولو کې هیڅ تنګي پاتې نشي چې د زوی په ځای یې نیولې وي سو اخ چې د هغوی رونه تر نه ماړ شي او د خدای حکم خامخ پوره کیږي د پیغمبر لڅ الله پاک کومه خبره مقرره کړې ده پاغي کې په دی نبی هیڅ الزام نشتا د پخانو پیغمبرانو په حق الله پاک هم دغه څه قديم مقرر کړی وي او د الله هر حکم تلل شي وي فیصله شي وي دغه دا ټول دات خلک دي یعنی د پیغمبران چې د الله حکمونه رسوي او د هغه نه ویريږي او د هغه بغیر بل د هیڅ چانه نویريږي او عيساب اغستل له یوازې الله کافید محمد علی سلام تاسو په نارې نو کې له هېچ چاپ لا آرنره اغه خدای او رسول دې او رستنې نبی دې اغه دې پاک صحاب سيز ډېر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هوَّذِي يُصَّ عَلَكُم وَمَل إِكَتُهُولِ يُخررجَكُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ إلَ النُُّ وَكَانَ بِالمُِنينَ رَّحيمَا فَجَعَلْتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعْدَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ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 وَلَا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ مِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا لنالك أزواجك التي آتيت أجورهن آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْتَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النبي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَادِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ذُو مَغْنَمٍ اسْتَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيهِ إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهمن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حليماً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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا اوست دشپگمی روکو تر جمع اے مومنانو تاسو اللہ فاق دیر دیر یادوئی او سباب اگا داغت اس دیلو الله داسې داسی دے چاگاو داغ پر اختی فتاسو رحمتو نراو روی په خدای رحمت خدای دې چې غذر باندې رحمت راوړي او د فرښتو دا, دا چې غطا سو د فار د رحمت دعاګانې کړي چې د کوفر د تور تېرونمو د اسلام راڼا تروباسي او هغه په مؤمنانو ډیر زیات مهربان دي د خدای سره د ملاقات پورس با د دې سلام دا وی چا السلام علیکم او الله پاک اوله ډېره خبد ل یا را کړی ده ایپ غمباره فض اللهله وصلله موګ او داسې رسول لګلی چې ګوا او نکانو تظیرې ورک اون کې همی او, او د بدانو ويرهون کې همی او اللهته دغ په حکم را بلون کې هممي او یوهروخانړی وي او تممومنانو لظیرې ورکرکه ففاغوی د الله د طرف نه لوی پزل کېدونون کې او اود کافرانو دا درغلان خبر او خبره او ها دید لا صد رسیدون کې تکلیب پروا مسا تا او په الله باور لرا او الله د کفار ساز ده اے مومنانو هر کله چې تاسو د مسلمانانو خپله سره نکاح وکړي بیا د لاس لغول او نامخک ور له طلاق ور کوي نو تاسو په واجب او هیصې دت مقرر نشته چې میرا یې وکړي نو مناسب سامان ورته ور کړی او په ښه طریقې رخصت کړی اے نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بی بیا نه حلال کړی چې تا ورته مہر ادا کړې او هغه اخلو هم چې تاسو وملکیت کړی چې الله فقدار ته په غنیمت کې در کړی او استاد ترلوणा او استاد تروريانو لونا او استاد مامالونا او ستا د خالهگانانو لړه هغه چې تا سره حجرت کړی دی او هغهه مسلمانهښځه چې خپل ځان به و پې غامبر ته وبخي حالکه پې په نک ک را وسټلو غواړي دا حکم خاص ستا دفاه دی مسلمانانو لا دا داسې حکم نهري موته هغه حکوونه معلوم دي چې پهدي وبانېمو ته دې بيان او د وينځو په حق لا مقرر کړی دي چې فارد دي چې فطابا نه هیڅ قسم لا تنګ سیاړه نشي او الله پاک بخوند کې مهربان دی پدې بيانو بی کې چې کومه غواړي نو ځان نه پړډاو ساتا او چې کومه غواړي نزان ته یې را نږدې او چې کومه په ډډه ساتلې وي کاغه بیان یې دې غواړي نو پدې کې هیڅ ګناه نشته فده چل ده ده خبر زیاد امید که ده شی چه ده هاگوی سترگی ده یخی شی او دی ده نشی او چطور لحرس ور کری فاغی ده رضا شی او اللہ تستاسو درونو حال معلوم نه او حقا پا هر فوها برد بار ده ده ده موجوده خزون علاوه نور خزی واده کول تا لحلالی ندی او دا هم روان ندی چته دې د دیپ بدل کی نور اخوږي واخلې اگر که غوي خایس دی لتا ور پریوري هه ویون شي او الله په هر سيز باندي نگران دی یا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِن وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاستطيعوا أَلُهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبُهُمْ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 إ تُ بَدُ شيءَيْ ن أَو تُخفُوه فَإِن اللهَّهَ كَانَ بِكُِّ شيءَيْ عليمَ لَا جُنَاحَ عَلَيهِ النَّفِي أَبَائِهَِّ وَل أَبَنَاائِهَِّوَلَ ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت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 لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قصد ومروا كوتر اے مومنان ته پیغمبر کورونو تمود نه وځي وحالو نه نه وځي چې د خوراک د فار درته اجازه درکريش پریشان چې د هره تاعام د پخلی انتظار مکووي او چې کله دعوه درکريشي نو علاوه وځي بیا چې رورې او خره مخاره شي او خبرو خبره تخخ ناس مو پاتې کېږي ده نه پیغمبر علیه سلام تا تکلیب رسی و آغا ستاسو لحاظ کهوی او اللہ پا صفاوی نا که لحاظ نکهوی او هر کل چی ده پیغمبر علیه سلام ده بیبیانو نا سسیز غارهی نو ده فردی شاعته غارهی دا کار ستاسو او د حقوی دوانو درونو ده فاک ساتلو دیر خضریه ده او تاسو دا خبر جایز ندام چه دا اللہ رسول ته تکلیف ور کردی یا دا چه داغه نفس داغه بیبیانو سره کاؤ تردی دا خبر دا اللہ په دیر غط گناده که تاسو یا و خبر سرگانده کردی و کپتی و ساتی نو الله ته هر سیز دیر خمال امده دی. دا پیغامبر بیبیانو لخفل و پلرونو و زامونو او اورونو اوریرونو و, اورون و, اورون و, و خوریونو اخفل و مسلمانان و اخول وین زوتا ومخامت کې دو باندې هیڅ پابندي نشته او تاسو دا الله نه وې رساتې الله په هر څه ګوا ده الله داغه په رښتې او صلی الله علیه وسلم باندې رحمتون را لېږي نو اے مومنانو تاسو پر هم ضرور وای او ډېر ډېر سلامونه پر لېږی سوکه الله داغه رسول له تکلیف پر وی نه الله پاک پره په دنیا او په آخرت دوانو کې لعنت وروي او هغه ویل هیڅ پکاون کې عذاب مقرر کړی او څوک چې مومنانو وړو او مؤمنان دی دي ګناب قصور تکلیف ور کوي نه کوئی لوی بختان لګي او سرګند ګناه کوي بیا قُّ الزواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِسَ إِمُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَهن يدنينَ عَلَهَِّ مِن جَلَ بِبِهن ذَلِكَ أَدْن أَ يعفْنَ فَل يؤذَين. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَّئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ والمرجفون في المدينة لنغذينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إلا الله لعن الكافرين وأعذّ لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتما أطعنا الله وأطعنا الرسولا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَدَفَ سَمَاوَاتِ وَكِبَرَاءَ أَنَا فَضَلُّون السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ بِ فَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا او داتمی روکو ترجمان اے پیغمبره صلی اللہ علیه و صلی اللہ اخفلو بی بیانو لونو تا او نورو مسلمانانو بی بیانو تا چخفل پاڑو نی لگ راکتا ساتی چل زر پیجن دیشید نو تکلیب پاورت ورکلی نشید او اللہ بخون که میره بانده که دادر غلان او ور سراغ کسان چی پرونو که رنز پرود ده او پا مدینه که هوایی خبر الوزعون که کسان من نشو نو منگا باور پس تاور پاسو نېبیا تا بدی تاسو سره په بدینه کې ډېر لیک پاتې شي اولانتهان به پاتې شي کوم ځای چې مونږ دی شي نو نه ولې به شي او وجل به شي الله د په خوانو په حق لا هم دا دستوري خه او او د خدای پاک په پا دستور کې با هیڅ قسم له تبدیلی بیا نمومي